فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فللجود الجود يفني المل قبل ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يثني المال قبل فناءه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلك مثل بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد ألم ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وان الذي اعطاك سوف يعيد سوف يعيد دار ان الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن ورائح وأن الذي اعطك سوف يعيد الم, أن الرزق, وأن وأن سوف ألم أن الرزق غاد ورائح وان الذي اعطك سوف يعيد الم تارا الرزق غاد ورائح الذي رزق ضاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزق بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنايه وللبخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزق بعيش مقدر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفنى المال قبل فنايه وللبخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزق بعيش مقدر لكل غد رزق يعود جديد